Başham begün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümma rabbana, lakkal hamdü kulu, lakkal mulkü kulu, wbiydek al khair kulu, wailek yarjog al amr kulu, w'ullaniyetuhu, b'srhu, wa anta mintah al shani kulu. Subhanazil mulk ve al malaikot. Subhanazil azet ve al jabarud. Subhanal hayi, la yamud. Subhanal maliq halim. a'zim. اللهم إني أعود بك من الكفر بعد الإيمان ومن الظلالة بعد الهدى ومن الهوان بعد الكرامة ومن الذل بعد العزة ومن الخلاف بعد القبول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت القاهر فوق عبادك والباقي بعد فناء خلقك وأنت العزيز الحكيم سبحانك تبارك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين بإسم الله على نفسي وعلى أهلي ومالي اللهم رضني بما قضيت لي وعافني ما أبغيتني حتى لا أحب تعجل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وأمرك العظيم أن تجيرني من النار والكفر والفقر